يَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ وَأَن لَّهُمْ ظَنُّهُم كَمَا ظَنَنتُم مَّا لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَن لَّمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشغبا.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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَلَنَّا أَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن رَبِّهِ ربه يسلكه عذابا صعدا.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 إِلَّا بَلَّغَهُم مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارًا يَغْنَى فِيهَا أَبَدًا حَتَّى سَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَذَرِي أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا